فَعَلَيْهِ لِّكُلِّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إله إلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هو الذي وعليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كداب فرعون والذين من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 إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخير المسومة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد